أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما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 ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمير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 مصبحين ولا يستثنون فقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم كين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون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 عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 صاحب الحوت اذ نادا ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مكذوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقون كبابصارهم لما سمعوا الذكر